لأن, لأن القرآن. القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين. det är en hämnd för mig are you coming? No, uh -huh. وَلَا تَزُرُّنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ أَحَدًا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِقَوْمِهِمْ أَعْمَالَهُمْ ثُمَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا Never let me